كِتَابٌ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم فَهُمْ أَمْ لَمْ لا لَا يُؤْمِنُونَ قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ 117. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 118. يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 117. وهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 118. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن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 أضاءت ما اضاء ثم حوله ذاب الله بنورهم فلم ما اضاء ثم حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون قم مِنْ نُومٍ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ 112. والله محيط بالكافرين 113. يكاد البرق يخطف أبصارهم 114. كلما أضاء وَإِذَا مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء 114. لذهب بسمعهم وأبصارهم 115. إن الله على كل شيء قدير 116. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. 111. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا ماءً فأخرج به من السمرات رزقا لكم لَا تَجَعَُوا لَِّهِ أَ دَدَو وَأَنتُم تََّمُون وَإِن كُتُم فِي رَيبِ مَِّ نَزَّلنَا عَ عَابِدِمَا بَأتُوا بِسُورَة مِ مِثْلِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُن النَّارُ الَّتِي يُوقَدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 111. وعدت للكافرين 112. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كُلَّمَا كلما عزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها